وَاجْعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فضلا مِنْ رَبِّكُمْ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 قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينرضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا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 إذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القران ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس قال أَسْجُدُ لمن خلقت طينا قال أَرَأَيْتَكَ هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم الْقِيَامَةِ لا أحتنكن ذريته إلا قَلِيلًا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا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 فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أَعْمَى فهو في الْآخِرَةِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخرة أَعْمَى قل عَنِ عن الذي إِلَيْكَ إليك لتفتري علينا غيره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 وَإِذَا أَنَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَيْأُوسُ قُلْ كل يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عن الرُّوحِ قل الروح مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ من الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا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 آياتنا وقالوا, وقالوا أئذا كنا عظامه ورفاتا أئنا لم بعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلة إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان خطورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات, بينات فاسأل بني إسراء فَرَعُوا مَثْخُورًا فَأَرادَ أَنْ يَستفِزَّهُم مِنَ الْأَرْضِ فَأَوْرَقْنَاهُ وَمَمَعُوْ جَمِيعَهُ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إسْرَائِيلَ اسْقُنُ الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لك وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثب ونزلناه تنزيلا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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر مأسا شديدا من لده ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين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 انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانما لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا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 إذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المنتدب وَمَن يُضلَّ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظَهُم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 تبعث أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاماً، فليأتكم برزق منه، واليتلطف، واليتلطف، ولا يشعرن بكم أحداً. إنه إله إن عليكم مع جموعكم في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 in hey. تكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسونة مرتفق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 لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا ان دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ان ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل على سماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ما أُها فلا تستطيع له طلبا وأحيط بثمره وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما انفخ فيها وهي خاوية على عروشها. ويشرك بربي أحدا ولم تكن له فئته ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير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 فاجأت <تصفيق> وكان الإنسان أكثر شج وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم, ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا وما نُوسِلُ المُوسِلينَ إلَّا مُبشِّرينَ وَمُنذِرينَ وَيُجادِلُ الَّذينَ كفَروا بِالباطِلِ لِيُلحِضُوا بِهِ الحَبْءَ وَاتَخذُوا آياتِهِ وَمَا أُنذِرُوا وَمَن أن يفقه وره في آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا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 صار. فوجد عبدا من استطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تُحِط به خبرة؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا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 انطلقا حتى إذا لقيا بلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا انطلق حتى اذا أتيا اهل قرية استضعنا اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فقال قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتهوين تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم الملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواهم منين فخشينا صبر عليه صبرا ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم من هذكرا ان مكننا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا